الله من الشيطان الرجيم ان كِتَابٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَقِّ God فکایی فِ من قلت <تصفيق> لها فَكَيْفَ إِذَا Yeah. Uh -huh. mm <laughs> أرادوا و هم Yeah قال ذلك فليس من الله الله <تصفيق> لمما ما وضعت وليت الذكرك الأنساء Oh قال رب في أبلي مصدقا بكلمة من الله وسيده وحصر Hallelujah! <laughs> كثير وذب في